يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله لنا احسنت بالله لنا يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله ظنا يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد اجرا وحسنا وزاد أجرا نادتك كل العيون في عبرة وشجون دعت بدمع هاتون يزول ليل المعنى, المعنى يشفيك من كنت دوما بذكره والحال تحسن لما احسنت بالله ظنى أحسنت بالله ظنى عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح أليم أثار في القلب حزنى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 والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنّا أحسنت بالله ظنّا